وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا طيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد